قاصدين في مكايات الكتاب نبي لعل كفار نفسك أن لا يقولوا مؤمن إن شاء نزل عليهم من السماء آية آية فظلت أعناقهم لها خاضين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فتيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أن ربتنا من كل زود كريم إن في ذلك نعية وما كانت صوهم من وإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِّى الْخَالِقُ الْظَّالِمُ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَلَا يَسْمَعُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَرْهَقُنَ عَلَيَّ قَيْدِي فَارْفَعْ لِي سِتْرًا وَلَهُمْ عَلَيَّ يَذْعِنُونَ سَأَخَافُ أَن يقتلون وَلكِن لاَ تَذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّ مَعَكُمْ مُسْتَنعِمُونَ فَآتِيَا فِي الْعَوْنِ فَإِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قال ألم نربك فيها وليدا ولبست فينا من عمرك فيم وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الشافين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففغرت من لَمَّا نَخَسْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي حُكْمًا فَوْمَ بَنِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ مَعْنَتُ تَمَنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدَ سَبِيلِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ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 لحوى وَمَا وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من قَالَ قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأتي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 وقيل من الناس الأن مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لجرعا إن لنا لا أجر قَلْنَّا نَحْنُ الْوَالِبِينَ قَالَنَعْمَ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمْ نَالْمُقْرَبِ قَالَ لَهُمْ مُسَاعِلُكُمَا أَنْتُمْ الْقُوَّةُ فَأَلْقَوْهُ بَالَهُمْ وَعِصِيَهُنَّ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَونَ وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عطاه فإذا هي تلقف ما يأتسون فألقي السحرة ساجدين قالوا قموا آمنا برب العالمين وَبْمُوسَى وَمَارُونَ قَالَ أَمَلْتُ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرٌ قَمُ الَّذِي عَلَّمَكُمْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَتَوْفَى تَعْلَمُونَ لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاله ولا أفلبنكم أجمعين قالوا ضيعنا إلى ربنا من وأوخينا إلى موسى أن أسرب عباد إنكم متبعون فأرسل فرعوا في, في المداء حاشرين إن هؤلاء لشرزمة قليلون وإنهم لنا إنا لدميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومطام كريم كذلك وعبرتناها بني إسرائيل فأتبعوهم فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَخَافُ مُوسَىٰ إِنَّ لَمَجْرُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أن اضرب سَلَقَ فكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ العَظِيمِ وَأَذْلَفْنَاهُمْ الآخِرَةَ وَعِنْدَ جَيْهِنَا مُوسَى وَمَن نَّعَمْهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَوْقِنَ الآخِرَةَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَمَا كَانَ أَصْحَابُهُُمْ مِن مُؤْمِنِينَ لَهُ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَأَتْلُ عَلَيْهِنَّ نَبَأَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ آصْنَامَنَا فَنَذَلُّ لَهَا قال من يسمعونكم إذ سدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءنا الأقدام فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويحميني وإلى مرقص فهو يشين والذي يموتني ثم يحيي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هبني حكما وألفقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم وَأُفٍّ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تَخْزِنْ يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالُهُ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ وأزنى في الجنة للمستقيم وبرزة الجحيم للظالمين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينفرونكم أو ينتصرون؟ رَكُبَ بِكِيْبُهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ اجْتَمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسِقَ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا لَنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَنَالَنَا مَشَفِّعٌ وَلَا قَاضٍ حَمِيم فَلَوْ أَنَّ رَنَاكَ وَجَهًا فَلَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَوْ أَنَّ فنكون مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح لمرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إنه لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أشألكم عليهم من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون أنؤمن لك وتبعك كم أرزنون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على وذي لو تشعون وما أنا تَجَنَّى نُوحٌ لَكُنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُون فَافْتَحْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَن وَمَن فِي الْمَشْحُونٍ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِيِّ إِنَّكِ ذَلِكَ لَا يَهْوَى وَمَا كَانَتْ صَوْهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ عابل المرسلين إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أتبنون بكل ذي آية تعبسون وتستخدون نفاث على علق تخدون وإذا ضجشت ضجتهم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما سعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إن أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء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 فَتَعْبُدُ الله وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ فَتَعْبُدُ اللهَ وَلَا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إن أَجْرِيَ إلا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيمَا هاهنا آمنين فِي جنات وعيون وزروع طلعها هضيم وتمشتون من الجبال بيوتا فارين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسلفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا ما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة كلها شر ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوا ما بسوء، فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين، فأخذهم العذاب، إن في ذلك لا وما كان أكثرهم من إن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوطي مرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تستقون إني لكم رسول أليم فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر من أجري إلا على رب العالمين فتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أجوادكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنقل رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْمُخْرَجِينَ قُلْ إِنِّي لَعَمَلٌ مِنَ الْقَالِينَ رَبِّنَ نَجِّنَا وَأَهْلَنَا مِمَّا يَعْمَلُونَ فَنَجِّنَا وَأَهْلَنَا أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي ثم ذنمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنزلين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم تذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ ظال لهم شعب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أدري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وازنوا بالقصاص المستقيم ولا تبخثوا الناس أشياء ولا تعتوا في الأرض مستدين وَمَا قَالَ لَذِي خَلَقَكُمْ وَجَبِلَكُمُ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّنَا أَنْشَأْنَا الْمُشَّخَّرِينَ وَمَا نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَإِنَّ بُنْكُنَّ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَاسْتَقِمُوا عَلَيْنَا كِسَفًا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 وَمَا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ المنذرين بالسان العربي، وإنه لك زبر الوعود، أَوَلَمْ يَكُلَّ مَأْيَةً أَيْنَ يَعْلَمُهُ عُدْمَاءُ بَنِي إسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَالِ.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 يَقُولُونَ من مَنَحْنُ ضَلٌّ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنَّ مَتَّعَاهُمْ إلا لها منذرون ذكرى وما كنا وَمَا وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون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 وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساددين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من أن تنزل الشياطين تنزل على الأفئك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعون الغاون ألم تر أنهم ك كل وادي يهم هم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين منو وعملوا الصالحات وذكر الله كثيراً وذكر الله كثيراً وان تفرون بعد ما ظلموا وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمَنَّ قَلْبِهِمْ